وَأَن زَلْناَ مِنَ السَّمائِمَا أَمْ بِقَدَرم فَأَسْكَهُ فِيأَرّْ وَإِنَّا عَ ذَهَابِم بِه لَ فَأَن شَأْنَّ لَكُم بِهِ جَداتٍ مِن خِيلُِ وَأَعْنَ بَِّكُم فِيهَا فَوكِه لَكُم فيِي هَا فَوكِهُ وَمِنْهَا تَأكُلُود وَشَجرَةً تَخجُ مِ طُورِ سَنَأَتَبْ بُتُ بِدُّهْ وَصِدَغِ للآكِديد وَإِنَّ لَكُْ في الأنعَامِ عبََه نُسقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُم فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ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 وَلَعَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةَ فَبِمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بها جنة فتربصوا به حتى حيد قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أنصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء